علي اقتلونا لانه بالي اقتلونا لانه بالي <تصفيق> <يصور> احنا قدمنا قرابين الشهاده يا خلق اولى روحنا ترى تحديد وارحام وحرو. وحنا عاهدنا ابو اليم عهد ما نفترق وإحنا عاهدنا أبليم معهد ما نفترون صوت يدوي من كل رسالي اقتلونا على صوت يدوي من جد تريده واحنا نرقط على الوعر كل من يريد الشهاده ويمفي في دم العهد حب ابو اليمه يا داعش باقي فينا للابد حب ابو اليمه يا داعش باقي فينا للابد حق دعالين ما يهمنا الناصبي وانا كل فخري وقوله شيعي انا مذهبي وعندي سيف الله ورسوله والنعم حذر علي وعندي سيف الله ورسوله والنعم حذر علي صوت يدوي من كل رسالي وفقلوه سالي. اقتلونا لا نبالي اقتلونا لا نبالي القطيف بك القرى هم سابتا مهما جرى والحسب عزة وكرامة تبقى لنا مفخرة كل شهيد بك البطولة بجمع اسمه سطرى كل شهيد بك البطولة بجمع اسمه سطرى صوت من كل رسالي من كل رسالي